السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب شمس www1 أن يقدم لكم هذا الإصطاء كنت جالسين في كده نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم nie daje jest nic nieźle. Poza tym jest nieźle, poza tym jest jest سبب ده البروسيس هو نقص الانزيم خلي بالك ده في اي خليه في الانسان ما يا شباب اي خليه في جسم الانسان بيخش جول خليه الامان اسيدز والجلوكوز معاك الامان اسيد والجلوكوز بيساعد ايه بيساعد الانزيم يعني الانزيم ده بيجي له عشان هو داخل الامان اسيدز والجلوكوز جوه الخليه لكن نتكلم بقى في يعني لا. فاتي. الفري في عندنا free fatty acids. الـ free fatty acid خشقة لـ free. ما حد في. بخشة فلك من اللي اسمه تكون الأخيرة اسمها Free Fights Asset لذلك لا طيب، هذه الـ يعني لا يوجد إنسو، لا يوجد إنسو، لا يوجد إنسو، لا يوجد إنسو لا يوجد إنسو، لا يوجد إنسو لا يوجد إنسو لا يوجد فالخلية المبارف فور Production of Energy of مركبات في الغايه الخطيره اسمها يلا كيتو اه اسيتيك فيش طالما مفيش طالما مفيش اسيد ما مفيش جلوكوز في فري فاتي اسيدز بس هيبقى كده كيتو اسيد اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد دي اسمها كيتو بااس condition number is اسمها Diabetic Ketoacidosis. Okay, يعني حسب ما ذكرناه في القصة الأشخاص جسنا أمان أسيد ولا جسنا الكولووز في كل سواء سواء سواء يعني ده بس او في كل هذه <أدي> بروكوز في مشكلة هذه فيه فيها فيها <أي> مشكلة يعني معنا إذا كنت أدعى إذا طالب مش قسك الواجهة بس مش قسك بس كلها <أنت أنت> في الدائجس والتعملتك إن في عندي زمعين من في نوع ما فيش إنسو, انسو طيب, طيب ولا يعني فيه الـ against resistance يعني الـ receptors الـ that في عندي هنا الـ resistance يعني معنى كدا ممكن أقول ان الـ diabetes عن relative or absolute relative or absolute to nie To nie jest tajemnica. To nie jest tajemnica. jest To jest tajemnica. To هل لو أنت في المطار نهو رضا مطار جدا جدا جدا جدا والأهمية عليها من المهم هي الفيرس ميتاوليك الفيرس مستقر ميتاوليك في سفورت أفكي في فاين كانت يعني سكن هو الميتوليك. هو على لكن يعني يعني على من معين ميليين انتباش co jest emfyber tension, jest pierwszy medyk, ale to jest 2-3 milijos, اسم بريجيستيشنال دايتس يعني هدى دا كده واحنا جمعنا احنا كده تيو تي ثري ريسين دوا جبنا منهم متعيده قلنا عازلنا اسمهم بقى ادغاتس مين منهم بريجيستيشنال يعني بريجيستيشنال يعني اه يعني عندهم شوكولاته الحمد مين منهم جيستيشنال دايتس يعني هدى دا كده جيستيشنال دايتس يعني جانبوا السكر اثناء الحمد جانبوا السكر اثناء الحمد عازلنا اسمع عنده كمان بريجيستيشنال و كمانهم بريجي Natomiast w innej że widzimy tutaj trwała. Mój adres jest po lewej, adres małej gestycji. Nasz adres trwa. jest 90% ten percent i wtedy, nawet jeśli mamy do czynienia 10% New to to yeah, 10% do to to Saw, alaikum. Czytaj się to I وأنا كذا تفرضني في المدرسة أن مرتين في الدرس معناه أوقفتني في كل حاجة لأنه أي مشوه عليه حاجة حتى مشوه هذا وش ترى أي شيء آخر معناه كذا فخليني بقى أوقفني أساسا جدا في عشان بعد من i zdarzenie, takie specjalne, jest, nie 50% to nie 50% to nie Chciałbym, żebym wiedział, co w معاده رفرش معايا بص بقى شويه الاجريشن بيحفظ الصم انت لما بتعمل حفظ في الرساله واي الله عشان في اسمها رساله وايد، بتطلع ale nie ma problemu z tym, że nie ma w z tym, z nie z że nie ma problemem z a 1 a 2 a 1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a a 1 a وده معناه معناه أنه يهي نورمال، هي ده لكن فاستيج جهة نورمال أما A2 تو، فالفاستيج جهة نورمال يعني, يعني أكثر من مية وخمسة ميلي بردس دي, دي يعني إيه ده 1 الاي الاي طب طب هي أنت ايه ده مع السماء بلا أيونات أيون. ايه اللي فلقيه على ما نورمال الفصل النورمال إيه الفكرة ده؟ آه إيه الفكرة بيقول الفصل النورمال الفصل النورمال ناجي في مين ضرائب هي متظبط. ضرائب بتاخدش بالجزء ده هي متظبط. معاك؟ ده يعني ما ناجي في مين طيب كنت اقول ان شاء الله باذن الله ازاي يتظبط ده ويمكن الماده مش هتبقى مش هتبقى لكن في فكره اخصائي تحسس زي كده زي ما انا ما دي اخصائي تحسس هي مشروع مبداي مش تبعنا احنا بس برضه دي بس بس كده عادي لكن معلش احنا هنزود برضه عشان يمكن حد تعامل خالص ولا حاجه نعم على لا والله لكن هنا ممكن هنا حد برضه يتعلم ده برضه مهتم او تشيادات اي حد مثلا يعرفه طيب خدني بالك ان جت الa1 دي نورمال أقل من 105 ملغرام بير 3 لتر ده مطابق لغالب الاشخاص يا هادي محتاجه جاست محتاجة. اي بس ايت باين كنترول ضغط طيب لكن الa2 هي دايابيتيك ودي مره عيرتك برضه بس الa2 ده النورمال فاستنج يعني اكثر 105 يعني معنى كده هي, هي محتاجه بقى تشوف غدد كمالة محتاجه كمالة الثانس المتاح مش مكفيها ماذا هي محتاجة تكونش؟ ليش مكفيها؟ مجددش حاجة هي مش بالضبط زين في البيت محتاجة في ال اساسي ثاني يعني معنى كالأمانة مش قولة الدولة تكون برسيلا ويت لما أحس عيالها إليها عندها سكر دست بصلي لو مصحح خاص ليه ولا تحت ضعف كونترول دكتور انا سكر مش هاخد انسولين لا مش هاخد انسولين ليه عشان برساله وايد هي لنا ان دي خلاص ايون هي دي خلاص ايون يكون فيها اي نورمان محتاجه بس كبير دي ميل اظبط انك محتاجه دي حلاوه دكتور حلاوه دكتور حلاوه دكتور تقولي المانجمتي ايه ميل على الدرجه a1 A2, according to the fasting blood glucose, which is normal in A1, which is abnormal in A2. <تصفيق> <تصفيق> B C According to the prognosis, prognosis B, better C, better D, and C D, D مأسمى مأسمى according to age of onset, send the date of و الـ duration المرض استمرار الى الـ رح تعمل كده خط كده وهنا ربكت عشر سنين, وهنا عشر سنين. و دي D عمر او البداية ويهي استمرار للمرض جسمة لكده الـ أحسن طب سؤال لما يبدأ المرض بدري أحسن عدر اخر أحسن لكن من الأخذ سنة أكتر من 20 years. طيب الديوريشن لما يستمر كتير ولا ما قليل لما يبقى Deuration هنا يعني أقل من 10 سنين. يبقى كلاس بي، بعد 20 سنة والـ أقل من, من 10 ده من الأقل هنا تمام؟ الأنصف بعد 20 سنة يعني بدأ معهم بإيه 5 سنة؟ 25 سنة بدأ 30 سنة واستمرت دي 4 5 6 سنين تعتبر كلاس طب كلاس بقى، كلاس دي، كلاس دي بعد كده دي العكس بقى، يعني بدأ المرض في سنة صغيرة وإليش استمر كتير يبقى بالكلاس دي العكس يعني بدأ مره يعني سنة 9 سنين ممكن يكون طبعاً ياسم بيرد الطعام ده مستمر معك كتير بس لخلي بأخذ قرار ان أكثر من عشرين سنة لما المرض أي دينس ما كان نزبط، دي مشكلة كبيرة. أي دينس ما كان نزبط بس ما نقدر عموماً كن بعد عشرين سنة تبدأ أنفس اللي إشتالاتي كومبريشن دي مشكلة كبيرة. طبعاً لو ما نقدر صح؟ لكن لو نزبط حتى لو نزبط للأسف تبدأ وكل الدراسة دي بعد سنة عشرين سنة كل حاجة للأسف من 10 إلى 20 مرة. أنا كلاس هي فهي وسط ما بين كلاس بي وكلاس دي فناحط لنا الأونسات وحط لنا الديريش يعني من 10 إلى 20 سنة الأونسات ومن 10 إلى 20 سنة الديوريشن يبقى مرة تانية بقولك عشان بس هذا وايد مهم الأول الأول أهم يعني في كل دراسة ليش دي كلها اشطروا أنا ما عنيش ما على جربة هذه دراسة دي يعني بس بس نحط كل ده يعني غير w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w انت بالاي 1 a 2 لو هم مش شستش يبقى النقطه ديجيتكس 1 نورمال فاستنج خلاص ده نورمال فاستنج الاي 2 ده اب نورمال فاستنج ولما بقى الفاستنج نورمال يعني هي من الاولى تاكل من الضغطه دي محتاجه بس تكون كونفور في حين ان الاي 2 محتاجه دايت بلس اد دي محتاج كيرنت انشن اما البي والسي والدي راح يظماه اكورد تو بدايه المرض وعمر المريض بدايه المرض يعني ايه ممكن تبتدي كده بدايه المرض والديوريشن هو عمر المرض بعد كل ما ابتدت المرض بدات كل المشكله فكلاس بيجي خفيف بدايه المرض الاخضر بعد سنه 20 سنه بدا على سنه 20 سنه مستمر اقل من سنين العكس تماما لما أنا بعد 20 والديوريشن اكثر عشر 10 قعد ليه قدم ولان ال سي كانت وصلت متوسط بين الاثنين ف س هيبقى البوست ديوريشن من 10 ل 20 سنة طب ده على اساسه ده كويس عينه بدل اول مره تمام ديشن بدا مع المرض وهي عندها 25 سنة مستويه بس بتاعتها 30 سنه يبقى ايش بس بدا مع المرض وهي عندها 25 سنة وستويه عدت عندها 30 سنه خلاص ايه <تصفيق> <تصفيق> لقد نشرت بهذا الموضوع من الموضوعات المتحده والتي يجب ان يكون هناك مستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى مع المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى من المستوى مع مستمر مع Właśnie i weszliśmy się w to, że w tej chwili jest w stanie zainteresować się w to, w się to, że w tej و so okay, the duration of the class A, zawsze plus, and the the class B, or C, duration the w tym. Ale w ogólnym wypadku, nie ma to, jest Daje się drugą, heart disease. m. We're renal failure Wa'amalna transplant of kidney Fatigue for renal transplant. No more present a I said the is A, B, C, D Where A, 1 No fasting Alim 100-5 Alim 100-5 2 abnormal fasting The factor main 100-5 D was 40 We're والديشن قابلنا عشان دي راس سيوس يعني هنا ال B بس تحت ال B وال العكس وسي الار كده مع تعالوا ترى دي دي مع دي بقى هو كده أوريجينال للسلوات. ديك وصلت كده إني بدي سؤال سؤال اه اه لا دي حاجه في دماغك معايا كده بص بقى اللي جت كانت a, b, c, d, e f, g, r بس كانت a, b, c, d, e, f, g, r. يعني كانت خلاص كده سيكون زي التراسيوم. بقى A B C D E F على اللي هي of يعني Rozszerzamy teraz kalcifikację. E D plus of X-ray Change. <try> to <try> diabetes plus abortions.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 يلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا جدا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا بس نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا نلا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 gestational diabetes type one insulin dependent type two not insulin dependent type three gestational diabetes mellitus but type four this is the problem type four is means that secondly diabetes mellitus but then is that the case in there will cause thirst and that means thirst type four w tym momencie, gdy widać, że to gdy jest że w w طيب وكان من اللواي فارفايا عقيم وبين رفايا في الجمهناء ثم مين كان هو مين كان دي ومين كان طيب ولا ما ولكن هو tam, tak i okoła, i nie inny tam. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, no, my jesteśmy na tym, ale ten ten ten ten, niech się, ten ten, niech się, ponieważ chyba w طيب ماشي بعد كده في الميديكال هي كلينيكال كلاسيفيكيشن عايزني كده قول كده, كده لي عايز لي واحده فقط الاخيره معايا ثلاثه اول حاجه بتتشك بوتنشال دييز يلا عايز لي واحده عرفت بحبها قوي قوي كيس انت بقى مهمه جدا جدا ليه, ليه؟, ليه في اول راند في بطلق هذا على الداخل وآخر في الحالة من الانترون يعني ايه اول من سراتين معالك اول من الحال وهذا الاخر الحال دمت السنة بتاعكم هو الحالة من شردينس معالك سرد نعم بس كده يبقى بيش ان اتنسك ان اتنسك ان اتنسك ده يعني يعني مش ان أكثر من مئة وعشرين من الآيديا وضمنت أكثر من عشر تربية من طب ايه اللي ده يعني STRONG POST يعني STRONG STRONG يعني يعني مواما عموضا عموضا والفرد التاني بقى كان <تصفيق> مؤنث يعني مثلا طبعاً عنده سكر وهو انت كمان فوستر okay. يعني عنده سكر واحنا عن سكر التاني كمان عنده سكر والأم في ما في أمرين في مانشينس معًا خلاص أو ممكن الحظر في بدون سبب أو عندي كمان ممكن مع مع دايس أوكي طيب الحساب السؤال الثاني أن تجرب تشوف دايس دي ترانزيت لا مش كده ما في في بوتنشال و ليه البوتنشال بعد ما Zajmijmy się tym, co jest w tym momencie. Zawsze jestem psychologiczna, a w ogóle wystarczy, na przykład, byać takiego na przykład, Registrzonalizm jest bardzo ważny. <muchy> w tej chwili jest bardzo ważny. W tej chwili jest bardzo ważny. W jest bardzo ważny. bardzo to jest subklinik. Subklinik dla niej jest subklinik jest on. Investigacje są on. Mówiąc o że nie ma to znaczenie. مختلفة عن أكلة دقيقه اللي يكون فيها بروت وريسمانز وفلافين. فيشون. عندي أتذكر. نستنشق في مهمة على ده <تصفيق> مش هقدر اساعدك فانا عايز نشره 10 مش عايز نشره 8 بتقسم ده ليه بقى اول حاجه عملنا ايه بقى ها اول حاجه الاستيشنال دايس معايا ده طيب ده بقى هو اللي بيشتغل دي اللي هو بيطور اي نوع من الريسورسز ما يجيب خطا برضو قال لي الريسورس اللي انت كاتب دي معايا في Więc dla nas w że to ماشي قوي مع الكلاس بي وسي ودي اصل يا ريت بقى تخلي بالكم في البرينشن رينفليكشن هارد افليكشن رينفليجر ده يبقى الكسبشن اللي هي انس ديبال بايتس ميليتس ويز اند اوردر دامج Like the the I usually but the with no any organ damage, we have two types of patients. Patient حقابلية. دلوقتي دلوقتي and one, like is stable, not going to jump the not to And is unstable. My daughter and going to eat. They to eat. a are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 بتاع انا مش حاسة ان انا بس بس هي الافضل بس شوي بس ايه بسلك اللي عشان تاخد في عشان انت مش على نقطه ثانيه انت بقى نقطة مش مهمه اللي هي عباره عن او والجوز ما عادش بتقلل الجلو جليد بريجنسي وكده بريجنسي هو اصلا تمام إزاي؟ كده كانت مره كده. ستين وتسعين. وقد مرة قرية في <تصفيق> الاستجيش رقم أقدر يقدر تكتب مية ستة عشر مع الرقمين عايش هذا هو شوفت ده كده أقل من هي معالم جدا. كنت كنت ل في بطنك تزيد سرعتك أو تحاولك بعد كذا كذي كذا كذا هي أعمدة قريبة. بس نصف أو خمسة عشر أقل من زيز ممكن ينضب بس. اللي بعدها صار من خلالها معك كذا بيك كذا بس المعالم قريبة أو دي ثلاثة بس. فإذا عايز تجلس شواعش فيه عايز عشان بس الغرزه الاصل حيث عمليه حتى في 3 كل ده عمليه بس ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل 10 طب في ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه عشان ده عمليه كل ده عمليه عمليه كل ده عمليه كل ده عمليه كل ده مع ذلك بين أني أدخل فصي في وقت الحاد أقل شوي يعني عشري عملية عملية, عمليه, عمليه الرقاصين 26 من اليوم الدراسي. طب اليوم أول أقل من مع ذلك اليوم أول من 22 ألفين. أول من بص بقى هنقسم الحمل الى مرحلتين اول حمل او نص حمل اولادي ونص الحمل الثاني ده شيء غني جدا جدا جدا ازاي بقى انا هنا لما ادوس حمل اولي يا ساعتي انسينس ديف يعني انا جرب يعني انا الاسم هو في القواعد بنحط في نص حمل الاولادي وبعدين نصف الحمل التاني يحصل ايه resistance ريزيستنس يعني يعني الكوالمز بتزيد في نص الحمل الايه ده كان اشرح ايه كان بس خلي بالكم تفسير الكتاب ده عنه ده فكره الاسلواط باين تفسير غير جدا ده قال ان التفسير اللي هو بتاع الحكايه اللي هو اللي في اول الحمل والاسر في نص الحمل التاني في في يعني يحتاج الالسل لديه نص حبل تاني والجسود هي جاسب نص حبل وده من ربنا الناس عندهم صفر. عارفين ليه؟ أول فضل دي جدا في الحلقة مهمة مهمة بإيه لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أرجال جلس فيه لما بيخلي معنى جلس يعني معنى metformin فا <سؤال> يعني السكر بيبان امتى لو هي معاه سكر قبل كده امتى في نص الشهر التاني اوكي النص اه. من غير اي وبالتالي لو ما بيحصلش ايه مش هحصل السكر, السكر. والمشكلة مش شوية. يعني مش نقص مش نقص <سؤال> Bardzo ważny. Inoculum, nie jest on sensitivity, nie resistance. czy nie nie nie Nie دي ميثاسين بانجير يبقى كان مبلغ الاستطاع اجيب مبلغ تاني اللي هنا والاسكيب مالفوديشن طب الحاجه لكن هنا مشكلة بيعملها هنا فيه resistance بيعملها في العالم انه موحل عميزت الاولى بلافتالي اللي يبقى هنا هنعمل انه هو screen just فور you for diabetes وغيرا ببعض ببعض ببعض ببعض ببعض اشمع ولا طب بس غير طرحت ده اسمه قطع عضله كلام ايه ده طب استنى في كلام آه أمضح. أمضح. أمضح. أه؟ المسيطرس. المسيطرس. آه. ده ايه بالظبط اه انا رحت قلت قالوا لي تعملوا ده ده راسك دي فوق في مسارين في الوسط الثاني اه عايزها تاني السيكتورز هل السيكتورز اه لا السيكتورز ما هيش صح هي قصده لا صح الـ receptors ما انا يعني انا عارف حاجه ومين زي كمان معي؟ receptors ميني مين the reward خلي من اسم السستة كده يا رجل، لكن هنا خلي بالك، هنا بس في resistance مشكلة هنا بي. strong وهتطلع أورتيكو ستوريكي من المئة وهتطلع بعد أكبر هرمون من حيث الكم دونيك كل يوم شوال من هذا الهرمون أكبر هرمون حيث الكم دونيك بريمس اسمه حيوماً تسادة لأفشل سبحانه وتروني هل هل الأول اول يقولوك أنا أعطي صديقي ليه قومين ربنا الله رخص في ليه حاجة اللي في شمع إليه تعفزها بي بالسؤال هو هرمون أنه بلا سنت لا شمع هو للسرق i. D. Zabierze do mnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, nie بص وقت لا تخلش جوال خلال وبعدين لا تروح بقى دين للدين لا تروحش الأم روح للدين يعني ماذا قد ترى هنا؟ هو أنت انسو يبني على قد ترى استغلال الأبان أسو بالقوص بالأم ويزودهم في الدم ويدخلهم للدين وبعدين ما بص لا تروحش دم دم بيقولهم بص بقى بص سيرت كده انت خدي في فات أس واتغذي بيها لكن ما تجدها من الأبان أسو داخل داخليه البيت وبعدين ده ده في القنطه قوي ده يعمل كما يروح الفاتح ويكسر الفاتح هو كمان لايفو ايه لايفو ليد بس انت ايه كل الزباله دي وسي مين الاوراق إسمه الغلضر من الأوجات. دي اللي بيغذى الأوجات. لأن الجلد بلا سكر بوز عشان الواحد من هي هذا عشان كده في كثير. اللي هو الحين لما نشوف دلوقتي صار أربع خمس ساعات كأنها نزول رأسنا ليه؟ لازم باستمرار في أي ست مرات. ست مرات عشان خاطر يزق العالي باستمرار عشان كنا عارفه بالجلوكوز دي دينا اللي حصل لها اكسلريت يعني واحده بحالها بيحصل لها حاجه اسمها اكسلريت ستبيشن 12 ساعة لو في بطس دي هتا هتا ده يقول ان كانت في دوباتس عشان ده هو الهرمون ده هو البجت الموكر ده ده يعكس ربنا اسب الجلوكوز ال وللاسف الأم ما تعرفش صغيرة مانسوب الكورس في فتاسس وتطلع في يوم فهذا الهرمون ال هو المسؤول مسؤول عن the مع الـ مع الـ مع هذا كتير فنفس يعني مع مش هل مش مريضه كده عجيبها على الفيكس الفيكس في مره قلت في اسم ذكيهم حيث او يعني ما اسم هي هي هي ها مين عادي؟ <تصفيق> لا لا ها <لا>. <تصفيق> مين بي لا لا ما هو عادي اسم تماما ما رشاطة الدين خالص من تقوم على رقبين ولو بليل على طرف الاسم معانا الاسم عشان بيستر هذا الاسم الاسم هي افزيونيز بنزاين اي الاسم بي عادي خلاص بك مش حد مش مش مراز بكتر اللي يبقى في اخر على الاسبوع في الاسبوع اللي يبقى في اللي في الاسبوع في اللي في بتاعي اقل ولا اقل البو يبقى 10 ل 20 ل طبعا هو في انت اللي كله ده البو هيبتدي يديك في جروب بس لأجل المهمة اللي هو أو <تصفيق> عندي في أي في جدا طبعا زي مثلا كذا زي مثلا كذا هذا الشيء الصوديوم برحت، ده يبرحت، برت. يا مين هيجشون هم ود يعولهم؟ مع ال، لا عز كله، ولا عز ولا عز يحيل. بس ده يجدي، برت. بعوض رصدك لمركز بس ده بس خلي بعوض. لازم نرجع لقسم أعلى. طيب هنا أعلى من هنا فإنما المية تريد أن أعطي بس دائما لا محتاج جير. محتاج جارة ولا محتاج إيش مرد الضغط طيب نيجي مرد الضغط نجيز هنا أعلى زي جيد وزي وزي قصم أمانوأسكس التركيز هنا أعلى من التركيز هنا أعلى من بس هي مشكلة زي ما انا كده انا بقول لكم يا جماعه مين دلوقتي رايح مصر الجديده رايح مصر الجديده رايح مصر الجديده ده بقى اللي w رايح مصر الجديده ha, wadzubne, co robisz? Wykrań napięcie, resztki, dobrze? No, jest معاده ده يبقى خلي يعني ايه مسج يعني بس اللي يعني حاجه يعني ليه نورة في الساكتر في ال اي تي في ليه اصلا هو بالتشيل الاقل التشيل اقل لو هو مفيش مشكله على السلك لكن لو واحده بقى ايه ورده او حاجه تحت راح بس ده والله طيب مش، بس انت كده ايه زياده تنفع مش مشكله هو ده مش ايه زي, زي مثلا w kategoriach, które wskazują, to jest na to, że wskazuje na że wskazuje na to, że wskazuje na to, że wskazuje na to, że i na to, że wskazuje na to, że wskazuje na to, że إذا خالبت ده التركيز الأقل من التركيز الأعلى كالير, محتاجة محتاجة كالير ده عشان كده الواحدة لكافلة ده واحدة كافلة تمام؟ أنيميك ما يفعش يعني لو واحدة أنيمية ثلاث تجيب تيجي زي كله مش مشابه على طول وهاي عيب فينا ثلاثة أولين أنتوا من, من عينها نعم ممكن يا بس الله كده لكن مش عارف to jest coś, co jest dobrego. Coś jest dobrego. Coś jest dobrego. Coś jest dobrego. Coś jest dobrego. Coś jest dobrego. Coś برضه <أيوز> جدا من الابردز ليه جدا ايه اللي ده بص هنا في البريزنت ماسل هنا حاجه ناحيه اسمها اسمها باينو سايتوس ترو... شوف من ناحيه Diffusion transfera na jakieś substancje przez diffusion, to, الديس هذا دوتريين انت حاجه هي واي سيتوس درينت في المخه والضغط طوبيو حاضر كده ولا تايهين تايهين تايهين كله طيب ها ale الاخبار تايهين هذا كله طيب Także, ja, daj, daj, daj. Tak. że jest to jest jest właśnie takie, tak? Ja, ja mam dołączyć do tego, że są to kane. Pregnencji zdaję, właśnie. Allah sprawia, ja effect pregnancy on diabetes mellitus? Chcę zadać takie pytanie. No na a lot of mutual effects when diabetes are pregnancy, when pregnancy diabetes. The last thing to do is to to, when we have to do to, to, Pregnant dementia, in the first time, in the morning, in the diabetes selected for the first time during the pregnancy. It's not a In that pregnancy. Gestational diabetes, low part of the other diabetes. Low gestational diabetes. In, in the morning, the heart rate is low. You smell the shock. When diabetes may first appear during the pregnancy, in our head. Then the control is not During the pregnancy. But the control is more different. That's a complication. The level are frequent Okay? Yeah, I'm not The level of pregnancy is by just can stop even our model during the pregnancy. Her complications are more frequent. the control is more difficult. Okay? family going sir. I did already. I'm going to to <نزاع> ما في انزايم تساله من شويه اللي كسر الانسولين اسمه الانزايم احنا كده ليه ليه الهرمون هذا هرمون؟ ليه انتي هرمون وليه ده كذلك ينصريك في المصير، يترسل الانسف، ماذا يعني؟ مرمو صح؟, صح؟ لا، عشان نعمل؟ عشان دي. عشان أساس كل أشيء يطموها، يجب يعلم تفسك، يلا طبعا، كل ما يجب عايز عايزها عايز لما تنبوصها لو يعني ما يعني برضه دي ارحم شويه تمام حتى وانت الموضوع ده برضه ده كده عمل طلع والله تطلع طلع ازاي تحط من بالاشياء اللي بتدل شو بقى دي امي عايز فيها دي اه تمام لكن الحاله دي انا قعدت في حاجه الموظف ودي وانا في انت اسف مش مش ايه دي ايه من ده ودي بتحمل انا عشان كان قلت عملت, عملت mieli, no, fajne, i walą tak, nawet, żeby w klasie, i tak dalej, i fosz, i al, mniej więcej mam, tyle tylko, tafałem, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, że, Są pewne informacje. Małe, że? Była poruszać, była poruszać bardzo w W się, że ومش بنحل ليه في نقص فيتامين دي ريد ديز ده نقص في فيتامين دي كل سكر زي مثلا زي كلها فيها مع الجلوكوز بتتحول معقوله هي بي ليه الأنسوب بيأجل من دببة مطية أو بروتين. مع إيش بس مع مع وجود الهرمون في بالذات ده حتى قلتها حتى في امراض كده اللي هو الحش في الصدريه اسمها ايه ده بتقني ده صح في دي <Marcheg> دي فور ستورج بالذات هو مينتر فور ستورج عايزه نشطه وريشول ما ده برده الكروميوم الكروميوم برده مهم فور الفور اكتيفيتي برده ده في الكروميوم برده في اليورن برده يعني معنى كده بذلك إذا كده أشأل من الكرمث ومن ليه؟ الدم عشان كده بدأت بحيات الدم الصغيره والدمر ده رده ويأعجب أحد أجل تقول اسمه أي قول أي قولة الله سبب ليه؟ شكراً لهم أكتيرتي أو حتيسو أكتيراً؟ يلا بقى يلا يا ده شدين سؤال بقى ايه عن ده السؤال بقى ايه عن ده فيه البطل شكون بقى شطر في بطل شطر في بطل فكيه جت لما قلت يا بريجس ستيتمنت يلا دي بقى ستيتمنت يعني ايه ميكسبيز أول ميكسبيز اول حاجه ان بريجس مين مور It's a good stroke, but I have in my DNA in, in the deficiency of vitamin b 12 1 chromium, which is for activity of the Say, Then I get up. The that I have to the I have to look at on the Picasa jest w tej chwili w tej chwili w w w ale spójrzcie na mnie, proszę. Wszyscy bili, więc pytanie, pytanie, to robisz zawsze. Widzimy, co robisz. Muszę mieć coś do zrobienia. jest. i dłoń płyną. Jak się nazywa? Teraz, kiedy zacząłem robić i dłoń. Yani, dłoń płyną. Dłoń مين من المجموعه التي تتمتع بها المجموعه التي تتمتع بها المجموعه التي تتمتع بها المجموعه التي تتمتع بها المجموعه على jaja my na sumugi sumugi także okiena morning hyper morning hyper <yyy> <everyone> tak <Humachter 174> dicen... Jame streaming... a morning appearing... nie ده اسم الكرب يعني ده اسم الكرب لكن دون يعني هذا سمقي اللي بيحصل على كده في خلاص كده بكي اللي قوي كده بكي خلاص. فده اسم يعني إيه بيحصل FBI ale jak to? Wyjmuje hyperglucosinę, hyperglucosinę. Obojętnie, to هاي يعني يعني هاي بروبلسيميا أخطر هاي اسمها سمو ودي على جاية دكتور من فضلك أدي لي ال L H بالليل ال L H معي عشان كان Niech będzie krysalny. Miejmy się wolał, że będzie to jest. Niech to jest. Niech to jest. Niech to jest. Niech to jest. Niech to jest. Niech to ده بيحصل في البروجريسيونيا بروجريسيون وهي بفضل قلل جوره ال200 ال اتش فاميلي في الفرق اللي اتشوري بتاعنا بين اتش ان اللي طبعا فتشاش حسنتين قد يمعني تلوم بتو كده تلوم عني ايوه ما هو هي اللي تعالي عالفك على جنسي شعر نعم اه الممكن بس يتاير عالية تسخب بس ما حاجة. ممكن مبتنون لا يمكن احاجة سالة عالية عالية جنسي ممكن لو هي صحية سعيد a w mógłbym, gdybym był, to bym był, gdybym był, gdybym był, gdybym nie, gdybym był, gdybym był, gdybym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 أعتقد أن هذا غير قاسي جدا، غير هو كلاكما غير قاسي جدا. أعتقد أن هذا المعرض كله أنا وغير قاسي جدا. مالك مالك في الحوامل سبحانه وتعالى في أسرة كيني ده ال B لا لا لا سيئه ال لا ما نسيه شويه انس هوجين ممكن بقى انس ايه انس هوجين طالعه طالعه وبعدين عليه واللي اسمها اللي الممتده بتاعه التوصيل ثاني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 to jest nie mieli dostępu do tego, to byśmy nie mieli dostępu do tego, żebyśmy nie mieli dostępu tego, żebyśmy nie mieli dostępu nie ma nie tego, فعشكاً لدينا السشف تهياني أسناع الحمل من 180 وده ليه في الأبل مللي بلوكوز ملي جروم برديس لو قال لي عن كده من عندنا احنا قال لي عن كده أحسر ايه بلوكوزوري لكن في الحمل لو فوق 140 ملي جروم برديس ليتر معايا بك احنا لأن يورين هنا كثير جداً فمنحشل صنص كل الكلوكوز دخلت الدم، فلو عيد الحوامل أقل 140 يحصل ايه يحسر بلوكوزوري إيه ما هي بلوكوز لو ال ليه ميار بين يسال الدلوزوريا اسمها ايه اسمها بس ما ما ما ما ده بس ماشي مينا ماسميها لكن في ايه في ايه فيها مواطن فعلاها لو كانت الدلوزوريا اللي فرق الجيستيشنر فرق المينا كل حوالي ينزل لكن ريلا بالنسولية هنا فيه مرض في, في الكرس والله على بيونس الهدد كان وفص على الثمانين هي هي وفيه وفص الله ما حاجه لدينا بالنسولية بقاء لنا بس شيش مبارسة تطلب لو أنت عمسة حرش تسلتك فيه أجمال بالنسولية أجمال من يجب أن تحر جداً يجب أن تكون هايبا بلاسينة مرة ثم هايبا بلاسينة يعني هيش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 Daj wili gram, a mamy kwadrat o masze 3000. Mówię to a mamy na عشان تبقى درجه من 10 يبقى الوسط طبعا انا بعد ال 400 لو انت مش حاطط مش مره واحده ايه اللي عشان مشد ده ما هو الرباعي الاسئله دي اللي فيه. واحده الوقت عشان كده نخلي بالكم بعد الداله اديها نص جرعه الليسين بس وأي واحدة حالي بعد اللي هي نص طيب بما ان هي بتيجي في المستر هو فيصل اتش اي دي تصدقها اه ده ده طيب في ماشي ال اتش سنترا دي بنت ان o właśnie, gdy ja zabiłem, nie, a nie mam jeszcze tej, i jedziemy zabrać. Ja chcę złożyć prezent. A ja że chybiłeś. Tak, ale bardzo dobrze. W że najlepszy Gaz do gazu, ale jest uh, z koleko, z Upper, nie ma. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. أنا أقول ليه بس؟ لو بيعمله أوريه يسويه. لو بيكسره بدهش ما ده ولا من عشرة، ولا بس على لوحة إذا شويه مش طيب شباب، إذا تبين ال الراجل بيقوم لي، الراجل بيقوم لي بالجاتوس تمام؟ بقى من la que queda al aire y ya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 فوالله حياة <تصفيق> ما ان حياة عاده ربانية مرة بدونك إذا ليس دوست لما تعيش كذا مثلا في كمان ما اسمه راض ما اسمه راض ما مش ملأ ذات مرة على ده حقيقي مضى وش عميش موضوع أصعب دليس أصعب دليس لا عكس ما هو اللي أصعب مش مش حتى Dlaczego w ogóle jest w nie وقت ده وايندرجشن مره مره على nie ma على العاده nie ايه كل مره كل مره ليها وايندر و فاينري اوسع ده ما بنشتريش Ja, to mam في to. Ja mam na to. Ja mam na to. Ja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 بص على الحاجه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 Natomiast <coughs> <coughs> <coughs> ah, oh, <musil> <tokument> <sum> anyway to jest. Tak, jakby to było w tym spotkaniu? Ja nie mam nie mam żadnych problemów. nie nie nie nie nie nie nie nie nie مهم كل ما مهم برسالة A B C D بيحصل بس الشائعات بس بس كده يبقى هذا ايش كله؟ انتي تقول الحرف برسالة الحرف الثاني اتذكره Potential base make the piece. خلاص؟ يعني هذا مهم يعني اتذكره اتذكرت عليه. لا لا ما تقول لا ما تسمع اتذكرت عليه برسالة الحرف الثاني اتذكره Potential base take the piece. و Combination of the يلا دكتور Pregnancy, ale nie Pregnancy jest Pregnancy is diligeniczne. To jest kontrolne. To jest kontrolne. To jest kontrolne. more jest kontrolne. To jest kontrolne. To jest kontrolne. To jest kontrolne. To To jest to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie, gdyby wchodzić w to, że wchodzić w to, że to, że w to, że to, to, to, w że to, ايه هي ست اوف دايابيتس على البريدنس بقى خلي بالك ان احنا عندنا ماتيرنال افكت وفيتال افكت والماتيرنال اثناء الحمل معايا واثناء الولاده هو هو وهو وهو يبقى الناس اللي اللي الناس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 o, diabetes alabrak na siebie, matina tal hamdi. Boża tal hamdi. A raja taka amin, a taka raja taka, a وإن كان أكثر يعني اسم الله معترف به يعني اسم الله داعي سير أبوشان كان اسم عندهم لكن اسم كاتب كونتربرسي. فيها شغل ولكن بديهم بديهم نمشي على اسم كاتب أو في الماضي ما يمين نوع في شغل. خلاص. وراح أذكر كونتربرسي وذكر الناس قالوا اسمه لي عشان في الحالة النظر إزاي على درجة الخطوط كده. لفتح اللي من المريحة المرسولة والدائم بصيبه من الناس شيء ضد ما يعني دلوقتي. دلوقتي. ها؟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 Ozdobaza bazowa. Dlatego jest taki mus, a odrzami odrzami mus. Ok, że zatem dlaczego? Dlatego to jest i że nie, to jest دعونا نتكلم على كذا يا سادة الله يجزاكم يا سادة الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم خيرًا الله يجزاكم Chyba, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak tak ال <سؤال> 25 درجه وال <سؤال> في 6 في ايه بقى 6 و Muszę być dobry w mówieniu, żebyś znał, stanie, jest? لا. لا انا عايز هذا الجدار في الباريس عايز ترى الباريس. دارش نسنتة صح؟ النسنتة اللي جدار 2000 برش لا يصدق. فلو دارش بس عايز في مين؟ فرسان من إيه؟ إيه كمان؟ من فوبيشن؟ من ما أقدر. بديت راي بالي. بس أنا ما لك هذا، أنا عندي أنا بدي عندي بدي جاي يعني، فممكن بس في بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس في بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس to jest coś, co jest bardzo ważne dla nas. <coughs> to jest jest bardzo ważne dla nas. To jest To jest To jest ط G I T الحاجة اللي بعديها ذكرت في البيت لمثل. البيت ثاني ما هو شعر على اللي هي. في مكان في to jest bardzo że głos o diabetes jest jest jest Mamy zamiar zestaw, to w ogóle, że koledzy, to jest zestaw. To jest zestaw, to jest jest jest jest والانتي مضروبه يبقى مين هيقل ومين هيكتب بقى ومين هيعلى ولما بص لها هيعلى هيحصل ايه الكري و اكرشن هيحصل ايه يا سيدي ترانس يعني كان سيت دوز كلوز كان ده تن سائل ان الضغط المضبوط هيعلى الضغط من الضغط الايه ده اللي لان المستقبل يجب ان يكون خلي بالك في مش <تصفيق> <مزح> <مزح> <مزح> <مزح> <مزح> <أوه مزح> <passiert> Będzie dobry. Ser jest? To jest, nie, he ahí ab praying, deb press, que a la de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 Małe, taki lek, który Jest taki, który Jest Jest Jest Jest Jest Jest لكن كلامي كلام فارغ أنت برضه كلام من البلد فهنا خلي بالكم بلوكوسايت ضعيفه في الضيابيس يبعتلنا احنا في مشكله في السن ميتين التمييز ليه عشان اللوكوسايت ضعيفه ليه عشان تستغلش اللوكوز عشان لكن بعد لكن ما يعتش مشكله في حاله انتي مالص لكنها مشكله حرام نفسها فعشان كده سن التمييز اللي عليها مين الفونكو الانفكشن اللي بتاعت على التجولكولوز In w cellular infection. w tym a ده ده البوش فيشن امريكا في حاجه لكن قمه قوي الفشن والانت بسيطه زي دولوز جلاجا طب ده بتاعنا ايه قولها جامد بريك لابسر بري ديرمينبل باين فيت بيني قول لي ب 6 درجه يلا عشان الطاقه 6 بره فبيجي يقول لي دهاتها بلا ليه هذاك الحدود بس أنت فوق ليه جلس القاضي ينزل بس بس نص مع إن شاء الله فترة قبران لا مع العيد يعني انا <laughs> uh, I'm going <laughs> <Why? laughs> <laughs> <laughs> <laughs>